ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا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 قد جعل الله لكل شيء القدر، ولا إِسْنَمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَمْ يَحِضْنَ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 عصره يصرى وكأيهم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حساب شديد وعذبناها عذابا نكرا